واين ادعاه المالك السابق فالسابق اعطى بلا بينه وان تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو اتعاه المالك إرثان وكان له شركاء ونفوه بكعت ليه في السطر وملك الواجد الواقي وأعطى المسهد يذكر سيدا أخوي قدسس الهو خوف هذا الموجود لا يخلو إما أن لا يعلم له مالك بالفعل ولا يد عليه فإذا لم يعلم له مالك بالفعل ولا يد عليه تجري عليه أحكام الكامل لا حاجة إلى أن يعرفه بحاجة هذا واضح وكارة يعلم أن له مالكا بالفعل ويعلم مالكه ايضا كما اذا وجده في ارض يعني جماعه معينه معروفه يعطى لاصحاب الارض بلا حاجه الى التعريف ولا يحتاج الا البينه و اذا عدم ان له مالكا لكن المالك مجهول يجب الفحص عنه بمقتضى شنو بمقتضى عالين ما أخذ الحدث ما أخذ هذا وجد مالا وضاعره عليه بمجرد أن يضاعره عليه وهو يعلم أن هذا المال له مالك بالفعل صحيح هو لا يعرفه لكن له مالك بالفعل يجب قاعدت على لمالك الواقع ويكون المال في يده امانه شرعيه الى ان يجد مالكه اذا فرضنا انه ادعاه احد قال انا المال لا يجوز له إعطائه إياه إلا للبينة المختبطة قالت عليها حتى تؤدينا حتى تؤدينا مالكه هو لا يعلم أنه مالكه فلا يجوز إعطائه إياه إلا لبينه تاركا يقيم بينا خاصة على أن المال يقوم بيطاء تبعا بالبينة تاركا يقيم بينا مشتركة يعني بينا تشهد أن هذا المال درث له الأخواني لبنا له وجهه هو شريك معه في الله هو يدفع له حصته ببقيه اذا ما نفوه لا أثبتوا يعطى لهم على اي حال عملا بالبينات المفروض انهم ما نفعوا فيعطى لهم على اي حال والبين اذا قامت على ثبوت شيء بشيء وهو لا علم به او جاهز به وأما إذا ننكروا قالوا ليس لنا فبإقرارهم فالجتن عليهم والإقرار حاكم عنهم الإقرار إماريته قوام إمارية البينات إذا قرر فالنصر فالإقرار حاكم على البينات هذا الذي ادعاه يعطى السطر بقيام البينات وأما الباقي فبما أنهم نفوه والإقرار حاكم على البينات هذا المقدار الباقي وعامل معاملة من هو الملك ويتصلح عنه بدل واقعيه الماء الساحل يقول لا يقول ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ويتملكه ولكن هو يتملك ويعلم انه ملكا ويعلم انه له ملك ملك ملك في الأمر المالك ملك يتملكه ملك ملك يتملكه ملك ملك يتملكه ملك وجه نعم في صورة يعلم ويطمئن بأنهم هم المالكون ملك ملك ملك ملك ملك ملك الإعراض هذا طبعا أنه يعترف الإنسان بأن هذا ملك له ثم يعرض عنه أو أنه لا لا يعترف بأنه ملك له فإقراره على نفيه عنه إذا فهن منه الإعراض أوه. فحين إذن صار من باب الإعراض يتنلكه بالحيازة بعد الأعراض هارو لا يعمل تعرف لا ما يفهم من نفهم لأعراض يقولون هذا لأشخاص غيرنا ليس لنا ولكنه لأشخاص غيرنا قل ما يفهم منه لا يفهم من إنكارهم الاعراض عليها لنا ولغيرنا ونخدهم فيه إذا فهم من منهم الاعراض خب حين حينئذ بعد أعراضهم بالحيازة لكن لا يكون ثبوت الخمس بيه من باب الكنز لأن ثبوت الخمس بالشيء من باب الكنز كما ذكرنا في المعدن على أول يدين تملكه إنما يجب الخمس في المعدن والكنز على أول يدين تملكه وتحبزه أما هذه يلحظته بعد إعراض المالكي نحن فيتملكه هو لكن لا يجب عليه الخمس الذي زاد عن في السنة يعني حكم, حكم مطلق الفائدة وليس حكم الهكام فقول صاحب العروى بأنه يتملكه عليه خمسه أوه. لا دري عليه المقام خلص. نعم لا يجري على هذا كثم اللقبات لأن اللقب المتقيلة بالضياء على مضايا أنا محفوظ هذا محفوظ غير ما بالأرض علم أنه له مالك بالفعل فقال الفحص عنه اما انه لا تجري عليه حكم اردت ان اردت ان اردت ان اردت اثنين اردت وقد اردت كل منهما ان اردت ان مقتضى القاع الأولي تعارض مال الصاقطة فإذا تعارض الصاقطة فإن يدين المال مال المجهول مالك بصدق على مقتضا القاع الأولي لا كل النصوص مقتضى النصوص أنهم إن أقاما بينك كل من ما قام له يحلف حتى يصير ترجيح لحد البينة على الأخرى الحالي. فان حلفا معا او نكلا معا ينصت به، وان حلفا احدهما دون الاخر يعتاد من حلاله وان يكون تعبد كلها متوقعيه او يتساقط كما انه ما ادعاه بعض الفقهاء قاعده العدل والانصاف قاعده العدل والانصاف ما تقتل التنصيف بعض الفقهاء قال لا الحكم بالتنصيب بالمقام بمقتضى قاعدة العدل والانصاف قاعدة العدل والانصاف ما يوجب التنصيبين قاعدة العدل والانصاف ربما تقتضي أن تكون ولاية هذا المكان نقاعدة النص ربما تقتضي قاعدة العدل والانصاف أن تكون ولاية هذا المكان لمن أو ولاية هذا المال لمن الحاكم الشرعي من بين هذه الأمور ولكن لكل منهما الامنفاض. يعني قاعدة العدل النصاب ما تعين التنصيب فيه. أو من قاعدة العدل النصاب تتحقق بالتصيب، تتحقق بأن تكون ولاية المكان للحاكم الشرعي وكلاهما ينتفعان به، أو قاعدة العدل النصاب تقتضي أنه يكون لكل منهما. ولاية في فترة والولاية الآخر في فترة سنة. لا قاعدة النصار هذا تقص بالتنصيب؟ إذا إثبات التنصيب في المقام بقاعدة العدل والانصاف غير تام النصوص قلنا على ذلك. تعبير. <تصفيق> موفقيات ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في داء. هذه الموارد التي. مورد الدابة موورد التداعي في أرض واحدة وكيفيه موارد الـ e اقتصادنا الى الصدفية كيف توصل فقه الإسلامي من الحل المشكله واختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام انه أنه أنتجها فقضى بها عليه السلام للذي في يده قضى بها بعد اتباع فانه بلاحد ايما يد فاليد تكون بتعرض بينتها تساقط فتكون اليد حجة لذي اليد دون غيره وقال الشعيسة فهذه وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين وان هذه الرواية أنه اذا اقام بينه حلف او نكلا او حلف احدهما دون الاخر قسم بينهما صحيح لكن عندنا روايه اخرى تتعرض لصوره ما اذا حلف احدهما دون الاخر انها تعطى الحالف فتكون مقيده يعني الرواية وهي موثقه اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السلام في دابه في بي في اي يعني مو واحد اذا جت لنا لا خلاص واحد جو مثلا فاسره جو चलो وقام كل واحد منهما لدينانه انها انتجت عنده او انها نتجت عنده فاحلف الضعايا عليه السلام بحلف أحدهما وابى الآخر أن يحلف فقوا بها الحاكم وقال فلو لم تكن في يدي فقيل له فلو لم تكن في يدي واحد منهما واقام بينه وقال أحرفهما فأيهما حلفوا نكال الآخر جعلتها بالحالة فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نسفا فتلك الرواية ظاهرة أن يقص النسوين مطلقة حلفا نكلا حلفا أحدهما دون الآخر هذه الرواية قيدت ما إذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى الحالة فنقيم تلك الموثقه بهذه المرحله اذن لا بد من التفصيل المذكور وان ادعاه المالك السابق اعطاه بلا بينه وان تنازع الملا فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق ارثا وكارده شركاء نفوه دفعت اليه حصته وملك الواجد الباقش إذا لم أخذناك صحيح العروة ملك الواجد الباقش أعلم الله أعلم قول الله حكم الله حكم الله جهيل أولية فقضى في يده لأنه قام المينات او بيه فقضى بها للذي فيه بس المشكات مجرد المجاعد كحق له البينات وسلم على المجاعد وعلى, وعلى ايه كلهم هم قطع بينات بس قضاء الى المجاعد عليهم البينات كلهم عقال لا هم مطارق البينات لأصل دلنا لا اثنان ما تمنك فدعاه اثنان وجد كنزا فعرضه فدعاه اثنان تحكير احلي لا تحت من وجده مسألة الرابع عشر لو وجد الكنز في ارض مستاجره او مستعارة وجب تعريفهما تعريفه من؟ تعريف المستأجر والمستعير وتعريف المالك ايضا مالك الأرض ومالك الأرض المستعار يعني يعرف المستعار والمؤجب يعرف المستعير ويعرف مالك الأرض يعرض الله فإن فيام كلاهما كان له سير له وعليه خمس وإن الدعاه أحدهما فاطير لعله وإن الدعاه كل منهما فبي تقديم قول المالك وجه يعني يقدم المالك على المستعجل لقوة يديه يدي المالك والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى يدي. صاحب العروق البسيس الراه يقول بأنه او الكنز الذي وجد ولم يعلم ان له مال الدجال ولا يدأ لاحد عليه كما اذا كان في الاراضي العامه التي هي من كل الامام او كنا علي يجري عليها من كنا يجري عليه حكم الكنز أوه. الكلام فيما اذا وجد الكنز في ارض مستاجره مهو المستاجر ارض مستاجره لغيره او مستعاره صاحب العروه قدس سره قال لانه مقتضى على اليد مراجعتهما معان هم راجع المستاجر لانه ذو يد هم راجع المالك لانه ذو يد مقتضى فعلي هم يراجع كلا فاذا دعاه احدهما يعطى له بدون بينه ليش لانه صاحب يد يعطى له واذا لم يدعيه احدهما فهو لواجده فعلينا سبب النقل شيء ولو ادعاه كل منهما هل المستجير دعى ما ذكرت يفتى تقديم المالك لان ادعاه اقوى من ادعاء المستاجر لانه ما ذكر ولا استناد استناد على اقويه قد يكون المالك مؤجر هذا المكان فترة قليلة في هذا المورد المولد أقوى من فترة من يد المستأجر وقد يكون المالك سلم المكان للمستأجر وهو الذي مثلاً صلحه ورممه وجلس فيه فترة طويلة ربما يقالون بأن يد المستأجر أقوى على أن حال المدار على أقوائية اليدين وأقوائية اليدين تختلف باختلاف المقامات طبعا. هذا كلام صحيح الله سيد الخلي ما كيف صحيح الله بأنه هو إذا قامت القرائن إذنها سورة ايه؟ تقوم القرائن على أن هذا كنز قديم من مئات السنين، ما إذا رب المستاجر ولا بمالك ليه مالك, مالك الأرض هو كنز قديم. قامت القرائن على أنه هذا لا مالك له بالفعل لأنه كنز قديم. من جهة أخرى ليت على أنه مالك للأرض وما يتبعها. هذه صورة صورة لأنه لا هذا مو خرب أصلا شهر فوق الأرقم مرة عندنا في الروايات قضى علي في رجل وجد ورقا في خريبه أن يعرضها ورق في خريبين شخص في الخريب في الخريب محلوكي أمور عندنا صورة صورة الأولى أن تقوم القرام على أنه كنز قديم ولا مالك له بالفعل يقول سيد السر سيد الضوية بعد ما يرجع لله إذا قامت القرائن على أنه كنز قديم لا مالك له بالفعل فحينئذ لا موجب لا للرجوع للمالك ولا للرجوع للمستأجر أصلا حينئذ في هذه الصورة في هذه الصوره يشمل احكام الكنز كنز لماذا لوجهين ذكر الوجه الأول أن اليد لا إمارية لها في المقام بعد قيام القرائن على أنه كنز قديم لا مالك له بالفعل ما لهم. الوجه الثاني أن اليد إنما تكون إمارة في فرص عنوان الاستيلاث لا يوجد اماره مطلقا حتى لو يوجد استيلاء اليد انما تكون اماره في فرض صدق عنوان الاستيلاء من خلال استيلاء على شيء نحن ان يده اماره على مثل من خلال صدق عنوان الاستيلاء بعد قيام القرار على انه كنز قديم صدق عنوان استيلاء بعد ما يصدق انما تكون اليد اماره في فرض صدق عنوان الاستيلاء بعد قيام القرار على انه الكل قديم اصلا والعنوان استيلاء ما وحين يذلك القرارات هو اذا صور على انها اماره فمقتضى اماريتها دي ان تقطع لاحدنا بلا تعريف ليش بعد قرار التعريف تعرفها او ما تقطع مقتضى في اماريه لليث انكر صاحب اليد من دون تعريف صاحب اليد بان يعرفها لم طلب طلبه المالك ان يعرف من لا محاله دعى وبعد ايضا ان يعرف إذن إما ان تقول بانهم ماخويا لان اماريه اليد في فرع صدق عنوان الاستيلاء ما ماخو استيلاء وان ان تقول بان اليد اماره مختص اماريه ان تقرص اهل اليد بدون تعريف بعد اليد إمارة وفي نفس الوقت لا تعطى لصاحبتك الا بعد التعليم باي وجه صار معلوم هذا الكلام منه ما حدث أولا اولا في الوجه الاول وهو انه قال بأن اليد لا اماريه لها في فرض قيام القرائن على انه كنز قديم لا مالك له انا نقول نهايه الموضوع والحقيقه عمي وعدت إن حصل الإطمئنان عرف إذا حصل الإطمئنان من القرائن على أنه لا مالك له بالفأرة سجئين الإطمئنان للقرائن إذا ما حصل الإطمئنان تعرض إمارته مقتضى إمارية اليد أنه له المالك مقتضى هذه القرائن أنه له المالك تعرض إمارته فإما أن تقول يا سيدنا بالتساقط بتساقط الإمارتين وبعد تساقط الإمارتين إلي علي يحوزه إلي علي الأحكام وإما أن تقول بتقديم اماريه اليد على تلك الإمارات باعتبار أن اماريه اليد من باشاعة وأما قيام قرارين على إمارات الفطول وحتى العلماء اللاهوتيه هم معلوم انهم بيت شرعان معلوم في واحد مباشر فاماريه اليد مباشرا عام تكلموا لكم شرعان لكن ما هو يتسخ كثير من الموارد لان مسلكه كما مسلك هو وتعبير السيس مسلك تجزيئي ومسلك موضوعي هو مسلكه هالشكل بس مسلك لانه كل اماره حجه في نفسها اذا كل اماره حجه في نفسها فاذا عن ضاع الشارع خلاص في الجمل عرضت إمارات وما عرض كحجامة. أما إذا بنينا على المسلك الموضوعي أن الحجية من الإمارات، الحجية للموثوق، الإمارات حد ذاتها مو حج أي إمارة كانت خبر الثقاء الشفرا، الإجماع، ما يقرره العقلاء من الإمارات على الوقت، من الإمارات على الساعات مثل هذا الستعة الإمارات على الوقت جميع الإمارات. لا عندنا حجيه للإمارة اصلا في العرف العقلاء ابن شراح العقلاء ما عندنا حجيه للاماره حجيه للوثوق بمقدار ما تفيد هذه الاماره الوثوق تكون في جو الا الله مو حجيه للاماره زين بناء على هذا المسلك بعد حين إذن حصل الوثوق في احداهم ما حصل الوثوق في عامه فمقصودنا على أنه هذا الباب ما نقدر نقول لا اماريه لليد مطلقا بل الاماريه للقرآن التي قامت إذا حصلت منها خلق محفظا قم باك عرض بينكين باك عرض إبارتين فبادروا للأوه الوجه الثاني أنه سيدنا يقول طب اليد إنما تكون إمارة عند صدق عنوان لاستيلة سكان من أهل السنين ما يستطق أنه مستأجر الارض استولى عليه الليد إنما تكون إمارة في فرد ستة عنوان استدلال في المقام اسم عنوان استدلال بما أنهما اسم عنوان استدلال الليدما إلى إمارات ليت ما لا إمارات فإن إنتم ما تقول بماريت الليد لا تختلف التعليل إما تقول الليد نقول حينئذ بأنه هذا أول كلام نقول بعشرة. هذا كلام بصفحة الثمانية بسعين كلام في صفحة الثمانية ان طائرة اليد لو تمت فهي حجة مطبقة بلا توقف على الدعوى من اليد بل هي حجة حتى مع الشك وجهل اليد ببادة حيني وهل يصدق عنوان الاسطيلاء إذا كان المدار في إمارية صدق عنوان الاسطيلاء إنما يصدق عنوان الاستيلاء فرع الطلاع اليد على ما تحت يده ما معنى أنت يا سيد نبي صفحة تعمم اليد حتى في صورة جهله بما تحت يديه بل عنوان بل هي حجة حتى مع الشك وجهل باليد بالملكية ما هو أصل خلص. ثانيا من أنه بلد إحران يقول أن نحن نسميه اياها ان أن اليد هنا لا اماريه لهذه بفعل ولكن نقول المقام قاعدة على إمارة اليد من جهة هذه القرائن. تقول إذا قلتم بأن لي الإمارة بعد ما يحتاج الطالب بالتعريف أتوهني بلا تعريفين نقول مطالبة بالتعريف مو من باب تحقيق الإمارة من باب ترجيح الإمارتين على الأخرى بعد من هذا الباب إحنا نطالب للتعريف لعظيم سيجيبون إجاجة الإمارة بالفعل هو بعد تعطى لصاحب اليد من دون حادث إلى التعريف صح؟ ولكن عرضتها الإمارة الأخرى فإذا عرضتها إمارة أخرى لابد من تركي إحدى الإمارتين الاخرى مطالبته بالتعريف من باب إحراز المرجع لإحدى الامارتين الأخرى إذا عرّق صارت إمارية اليد أقوى من إمارية تلك القرائم لعله الرجل هذا الكنز دفنه مثلا هذا الكنز دفنه مثلا أضاءه وإن الذي المكان وهو مطلع عليه وما أخرجه لأنه صافي فيه ممكن هذا كله فيما إذا مثلا قامت القرائن على أنه بلي كنز قديم أما إذا لا وجدنا ورق في خريطة منخوف فيه خلطة وش فيه من النقدين علمنا أن له مالكا بالفعل خوف بلا اشكالنا يرجع لي من يقول السيد يرجع للمستاجر لا يرجع للمالك اذا شفت في ارض مستاجر ترجع للمستاجر لا ترجع للمالك ليش يقول لان الاماره هي اليد الفعليه لا اليد الزائله واليد الفعليه هي يد المستاجر لا يد المالك لا هو ما يد بالفعل يد المستاجر هم يد المالك بالفعل ولا بد من إحراز أقوائية إحدى اليدين وإحراز أقوائية اليدين بخلاف المقامات يرجع إلى يد المستأجر لا يد المالك لأن يد الملك يد زائلة يد المستأجر يد فعلية والإمارة ليد فعلية إمارة ليد فعلية كلهم يدي فعلية ولا بد من الرجوع إلى أقوائية إحدى اليدين ومن الجملة.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 فان فياخ كلاهما كان له علي الخبز وكان له علي الخبز حتى اذا نفياخ كلاهما بالنتيجه ويعلم انه مالكا, مالكا بالفعل اذا اعرف بانه مالكا بالفعل فحين يجب الفحص يئس عن الفحص وتصدق النفي الاعراض يتملكه بالقياس ما في إشكال. مع. لو أن التعرض أصاب حطم غانغرات بشيء من غانغرات أصاب. خوشين. البيئة يعني يمكن ربما الله هو التقليدية هذا التصاور محرما تقليديا. وبيجلب هو bij mensen of voktalen naar هذه الصورة بأي وجه يقول صاحب العروق بسسره أنه بل يتملكه وعليه خمسه ربما يقال إن الوجه في ذهاب صاحب العواقب لذلك إجراء اصاله عدم جريان يد المسلم عليه يشوف هل أن يد مسلم جرت على هذا المال فيكون ملكا له ويجب عليه الفعص عنه أو لا لم يجر عليه تبتجر عليه للمسلم الاصل عدم جريان يجمسل من عليه فيتملكه في العالم بالخياسة فيكون عليه مواني سوى مواني السيد والله عدم جريان يجمسل من عليه لا تجوز له الآن لماذا؟ لان الاصل عدم جواد التصرف بماله اللي مراحك نضع عندنا ان الاصل الاحترام سيد الخوي يقول الأصل في كل ما الاحترام، إلا أن يأذن الشارع أو المالك. هذا المال الآن شفته أنت في خليفة ما تدري؟ أنه جرت عليه يدي مسلم أو ما جرت عليه يدي مسلم؟ الأصل عدم جريان يدي مسلم عليه. أصل أصالت عدم جريان يدي مسلم عليه لا يثبت لك جوازه. لأن الأصل عدم جواز التصرف بأي ما. الأصل هو الاحترام. فإذا كان القصر والاحترام ولا يجوز الخروج عن هذا القصر إلا بإذن من الشارع مفروض مو معلوم منه. ولا أو إذن من المالك مفروض أنه معلوم نعم حين يذكر كذا صورة أن يعلم أن له مالك كل هذه اذا علم ان له مال فبدع شو يجري اصاله عدم, عدم جريان يدي مسلمين عليه يعلم ان له مال في محل كلام صورتان ان يعلم ان له مال اذا يعلم ان له مال شلون يجري عدم جريان يدي عليه غير يعلم له نعم مسلم على قال الآن هو يشوق يقولوا في انه المسلم مسلم او يبكافر يعني ايه خلص. يعلم ان له مالكة يعلم ان له مالكة لكن يشوق في انه كافر او مسلم وشك يقولوا او في هذه الصورة قصاله الاحترام عن السيد الخليط ان الاصل هو الاحترام ما لم يأذن الشارع او يأذن المالك فاذا ما احرز إبن الشارع ولا إبن المالك فحين إذن تصير هذا الانباب أنه مثلا يشوق أن له والد أولاء الأصل عدم يصير الوارد ينتقل إلى الإمام بعدين ينتقل إذن ببركة شنو رواية التحليل في أما في الصوت أما بناء على من يقول الأصل هو الجواز الأصل هو الجواز وعدم الاحترام، حين تملكه بالحياسة مسئلة الخامس عشر ما هي هي ملتربة لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو, هو وارث في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز اعتبار اطلاق الرواية او حكم مجهول المالك عليه وجهان طبعا أو مجهول ما مالك. ولو علم انه كان ملكا لمسلم قديم ماهد ان له وارث اولاد قال اصل عدم الوارث إذا إذران صاد عدم الوارد صار ما لا وارد إذا صار ما لا وارد صار ملك للإمام إذا صار ملك الإمام ينتقل إليه بروايات التحليلية الظاهر شوية الحكم الكادس العربي واحدة روايات الحمد